تستمعون الآن إلى برنامج فيك الخير من إعداد وتقديم نسيم الفايدي أسعد الله وسائكم مستمعين عبر المنارة 95.5 FM نرحب بكم انا نسيم الفايدي في الحلقة الرابعة من برنامجكم فيك الخير فيك الخير يأتيكم كل جمعة بعد منتصف الليل والإعادة السبت 12 الظهر مستمعينا الهدف من البرنامج هو التأكيد على مبدأ التسامح والامتنان في الحلقات السابقة تكلمنا أكثر بخصوص هذا الموضوع عن التسامح تكلمنا عن كيفية, كيفية التسامح كيفية تجاوز اخطاء الآخرين والتعامل معها بعفو عرضنا بعض النماذج كانت قليلة بخصوص هذا المبدأ تكلمنا عن الامتنان كيفية شكر الله سبحانه وتعالى وكيفية تقدير مجهودات الآخرين لنا وكل ما يقدموا لنا في خلال الحلقات السابقة كانت كنت موجهة دعوة لكل المستمعين إن لكل من يحب أن يشاركنا سواء يطلب السماح من شخص أو يشكر أي حد فالدعوة كانت مفتوحة الدعوة لازالت مفتوحة في هذه الحلقة ولكن حبا نطرح موضوع هو لا يقل أهمية عن التسامح والامتنان هو موضوع الاعتدار في الحقيقة مستمعين خلال الحلقات السابقة وخلال تعامل مع أشخاص مختلفين ترابط منهم أن يكونوا نماذج معايا في البرنامج للاعتدار ولكن كان رد الفعل هو اختلف شوء يختلف من شخص لآخر ولكن كان كله رفض يا أما كان السبب أنه عند الشخص ممكن يعتذر له أو إن هو ممكن يعتذر الشخص ولكن مش في برنامج وقدام الناس وعلى الراديو وممكن هو يعتذر له بروحة فأنا حبيت أن في الحلقة هذه طبعا كيفما قلت أن الدعوة مفتوحة بخصوص التسامح والإمتنان ولكن حنركز أكثر في موضوع الاعتذار حنحكو فيه أكثر حنحكو عن الأسباب اللي تمنعنا أو مخوفتنا من الاعتذار حنتكلم عن كيفية تجاوز خوفنا ويعتبر الاعتذار جزء من سلوكنا الطبيعي كيف, كيف أي السلوكيات أخرى في حياتنا نتمنى ان هو يكون حتى جزء من ثقافتنا مستمعينا نحن كلنا متفقين أن نغلط ونخطأه ونحن حتى بعد نخطأ ونخطأه بقوة وجرأة في نفس الوقت عندنا قدرة عالية على تقديم الأعذار تقديم المبررات التي كانت سبب في خطأنا ولكن للأسف في الجانب الآخر من الحدث أو من الغلط يكون في داخلنا كبر وتعالي عن تقديم الاعتدار للشخص لأخطأنا في حقه وكأنها هزيمة كأنها ضعف شخصية إن أنا نعتذر لشخص وكأننا نحن عايشين في حرب ما بيننا وما بين الغير فالنتيجة أن الأم والأب يصعب عليهم الاعتذار لأولادها المدير يصعب عليه الاعتذار للموظف وغيرها فتصبح عدم الاعتذار او عدم القدرة على الاعتذار جزء من حياتنا وجزء من ثقافتنا أننا نحن لا نعتدرش حابة نسمع وجهات نظركم في اسباب عدم قدرتنا على الاعتدار حابة نعرف من وجهة نظركم كيف نكتسبه هذه الشجاعة فهو هذا محور حلقتنا لهذا الاسبوع وأنا في استقبال مشاركاتكم عن طريق أرقام الهواتف 061-9095-707 061-47-551 وبالفعل معنا اتصال ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا اهلا وسهلا ممكن تعرفنا حضرتك موقف من الكتباء شكرا بارك الله فيك انا فرحه جدا انك قاعد تسامح وفانا فيك الخير اي شخص يحب يتسامح ونحب نقول لك ان لو في حد غرض حد او حد جرح حد نحن توصل التسامح يا ريتك نسامح لانه الدين ما فيش حد يكون فيها وكل الناس مغادرين يعني انا عندي موقف صعب جدا يعني يعني أحد أصدقائي انتقال للحمة الله أمس في حالة السير هو صغير شوية كان بينه بنا خلاف بسيط يعني مع أننا صحبنا بعدها ووجينا اعتذارنا لدارنا لكن لما طارق الحياة واليوم جاني الخبر يعني فقلت يعني الدنيا غريبة هي فعلا غريبة بك فقلت مش مستاهن ان الشخص يعني يضع من حد يمكن يضع منها بس يريد يتسامح معاه وبس يفكر إنه كل من عليها ثاني يعني هذا هو اللي حابين نقول كل لو في حد مزعل حد لو في حد يعني يا ريت يمشي للآخر حتى لو هو غلط فيك حتى لو هو بزعلك يا ريت يمشي له ويتاسف من نواياه تضر منه هذا هو الرساله اللي بنوصلها انتمنى طبعا معنا أشرف جويدر هو زميلنا في المنارة وكان قبلي في البرنامج أشرف انا نعزيك عظم الله أجرك القصة اللي بدينا بها في بداية الحلقة مؤثرة جدا انتمنى أن صوتك يوصل لكل شخص يسمع فينا عم. توا عمين هو اللي بتوفي يصيم واسمع محمد عبارة محمد مفتاح عبارة يني توفى عم سطح هذا السبير ساعة ثلاثة الفجر أتمنى أن نعزي أهل كلهم وإن شاء الله رب يصبرهم على مبتلاهم إن شاء الله ومتمنى من كل الناس أن يسامحوا فعلاً دعوة للتسامح يا نسي فعلا يا اشرف واكيد الحمد لله ان تصالحت مع صديقتك يعني قبل ما يتوفى اكيد كان حيكون موضوع ديما مسبب لك ازمه فيكون انه هو يتوفى ومش متصالحين في اشخاص واجد مروا بالتجربه هذه فنتمنى ان نحن نتعظ من النقطه هذه ما نخلوش حد زعلان منا او شخص ممكن يفوت عليه يوم هو زعلان من حد ان شاء الله نسيم شكرا شكرا لك في كل المسامح شكرا يا اشرف بارك الله فيك مستمعينا أجرينا اتصال آسفة استطلاع لمجموعة مختلفة الاستطلاع كان عبارة عن سؤال هو أن نقدموا اعتدار لشخص نحن أخطأنا في حقا الإجابات كانت مختلفة وردود الفعل كانت مختلفة ولكن أنا هنخليكم تسمعوا الاستطلاع وبادي نكملوا موضوعنا فكونوا معنا ما عنديش حد مزعله مش والله هو نحن الله نقولوا ما افتقناش حق حد لا ما عنديش حد <تصفيق> ان لا نرد الشهداء ما في يعني اذا كان نحن حتى اخطأنا في حقوق ناس فنحن نطلب يعني السماح سامح كريم <تصفيق> جانا مستمعينا بعد الاستطلاع الاستطلاع قصير جدا ولكن نظرا لتقارب ردود الأشخاص اللي تم طرح السؤال عليهم باختصار مستمعين الاعتذار فكرة الاعتذار انك انت تطلب من شخص يعتذر لي حد انا اكتشافت من خلال فيك الخير انه هو صعب جدا ردود الفعل يأما انه هو شخص ممكن يبتسم بعدين يقول لك لا او شخص يقول لك انا مش مزاعل حد هل فعلا نحن مش مزاعلين اي حد ممكن احنا ممكن احنا نحرج او نخاف ان فنط لو قدام ناس ونعتذر لحد ولكن هل نحن ما بيننا وما بين انفسنا مقتنعين ان احنا مش غلطانين في في حق اي حد فانا حابه نسمع وجهات نظركم بخصوص هذا الموضوع وفي استقبال اتصالاتكم عن طريق ارقام الهواتف 061 90 95 707 و061 47 17 551 مستمعين الأعتذار هو فعل نبيل كريم فعل يعطي الأمل بتجديد العلاقات بين الناس في صفات أساسية في شخصيتنا وفي صفات نقدر نقول عليها كمالية إذا كان التعبير صحيح فنحن من ضمن الصفات الكمالية هي المجملات الذوق العالي في التعامل مع الأشخاص فنحن فنحن للأسف في مجتمعنا نعتبر أن الاعتذار جزء من استفاة الكمالية هذه مش من استفاة الأساسية هنحكو أكثر بخصوص النقطة هذه ولكن بعد الاتصال ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم عليكم السلام أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا وتضييرين شاء الله وانت بخير إن شاء الله معاقصم للصريف اللي يدعى محمد السيد أهلا وسهلا أستاذ محمد اه طبعا لكنزم مداخلا عابره طرحيه ومع الاستاذ اشرف استاذ توفيق دائما مع مداخله نعم في ناخذ مداخله وسهلا شاركنا استاذ محمد عن الاعتذار الاعتذار طبعا هو لاننا مقدمين بالعرب <تصفيق> امم mm -hmm. يعني بقولوا ولد جيران والله حاجه يعني في جنب يعني يعني انا غلطت بشغله uh -huh. انا قبل دخلت هل هل بنظف وتنفي انا والله بنظف منه مش مو عادي التضارب لا نحتاج نرجع بالصوب كويس يعني الشخص تحت الشخص هو المسؤول لل للشخص العقلي وماذا الخو الخو تشعر انسانه يعتبر تمشي العمل هي وحاجه بسيطه وما دخل حد حد في شرط على صاحبي وخلينا نحكي بالثناء شويه بس انا في ما عليه ونبدا نشتغل عليه مازلش. مازلش. Mm -hmm. وفي حسنة نحتضرنا بطريقة طويلة للعافية الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يحلوا لمؤمنين الياجر أخراهم وهم أخلاف لا يلي يحسن قيادين هذا ويعلموا هذا وخيرهما الذي يمنى بالسلام اي استاذ نعم معك ولكن استاذ محمد الكلام كلام جميل جدا ولكن احنا للأسف عندنا صعوبه دايه. في الاعتذار من وجهه نظر حضرتك شنو أسباب الصعوبه هذه مو هذه هذه اللي جاي فيها ترى يضل انا شنو انا انا يصير لي بوحدي وضايه يضل يصير يقول لك انا متعدى معقوله نجيب واحد بهذا احنا له لا هو اللي لا يا راجل لا حتى العجب يتغير تغلط بيه ويطلع يعتذر له وهو صوته كويس وهذه شغله مثل في <تصفيق> والله جميع ما وقعت بها واحد يظه نظيف انت ربي صنعها دنيا دنيا مشلية دنيا مم. يعني جنيئة يعني حتى, حتى ما تستهالشاً فينا مرة كلها زي شخص اللي جوه متكلم او فقد صديقه و صحبه ما تستهالش لنا منظر صحبي و نصف حدي كنا ما باش انسان يعني هذوانات كذب ما باش ما باش نروح يصدقني طلعت الفجر ولا لا فعلا الدنيا يعني no. واحد مش وواحد جاي واحد م... ضروري يكون فيه تسامح وضروري يكون فيه محبه وموده واخوه والدنات هذه حاجه وثنين في اخوان والله والله في وحنا نعرفه منا اخو اخو اخو شقيقه يقول لك والله ما ك... خوك يا راجل عيب عليك علي ما... علي ضربه بسيطه في الجيران اللي نعرفه يقول لك والله ما يقولش يقول السلام عليكم يا سيدي ما طارت الدنيا هي لا بد يعني في الحق لا بد في السلامه القوه والمحبه والصداقه والمع والمشروع العمليه وتمشي العمليه والحياه لكن ما نقعوش في التمطيط لا ما نقولش انا احسن منك هو اللي يظفر شوف سيدي سيدي وعزيز انت مش حتحصل اجر زي ما قال الرسول خيره يا رسول الله ونتكلم في العمليه ونتكلم عن الحياه استاذ محمد استاذ محمد حابه نستغل وجودك بقدر كبير نتمنى ان حضرتك تعتذر لحد مباشره اخطات في حقه خلال الفتره اللي فاتت والله اقبل بسك شويه راح نسوقك بس انتمنى من حضرتك ان تقدم اعتذار لشخص اخطات في حقه خلال الفتره السابقه أنا أي واحد غلطه انا محمد السيد معك اي واحد غلطت فيه ان شاء الله حتى كلمه بسيطه نقدمها اعتذاري واتى بي وحبي ووبله عليه على راسه فوق مه. ونقول لك سامحني وانا قصص فيك حتى كاني مش انا قصص فيك والحقك عليا واللي فيك حاضر وانا خدامك اليوم وبكره وبعد بكره سامحني بس شكرا استاذ محمد بارك الله فيك شكرا ناخذ اتصال اخر الو السلام عليكم الو اهلا وسهلا مساء النور كيف الحمد لله ممكن تعرفينا بحضرتك حنيفة برعي حنان أهلا وسهلا أهلا بك حنان شم تشاركينا اليوم؟ أه أم... سنقول لك فرحة موضوع الحلقة بشدية نشكرك عليه شكرا بسرديني أخذ نسيم الشخص المتسامح <تصفيق> هو نفس الشخص اللي يكتسب صفت الاعتدار أه <تصفيق> لكن في حاجة يعني نقول لك الأسباب لأنه واحد يجد متخوف من الاعتدار لما انا مثلا نكون مزع حد ونبي نعتذرنا فبينه بالنفسي نقول ممكن إنه هو يردني أو يصدني أو يحرجني فنجد صعوبة أنا إنه نعتذرنا هذا صبب من الأسباب لنجد صعوبة في الاعتدار فيقول لك لا خلاص نتخطأ خلاص يعني فيش داعي إنه هو يحرجني حنان, حنان مري مريتي به الموقف هذا؟ لأسف نعم يعني قدمت اعتدار لشخص نعم والله كنت بس مش توى من سنوات يعني كنت ظلمة شخص يعني تسرع مني كنت ظلمتها لأني جتني يعني زي ما تقولي دوة من برها كني فأنا ظلمت فيها فبعدها لما الحقيقة بانتني فحبت نعتذرها فهو رفض الاعتدار مهم فحاستها كيف أحراج ليا حاست يعني متسرعة بس, بس بعدها, بعدها سامحني يعني بعد بس جهد مني يعني يعني إني لمش قلت خلاص معناها إنه هو حرجني لا تمت محاولات مني ومن صحباتي وتدخل بعض الناس يعني مستدين بي فبعدها لكن في الوقت يعني أنا أوكي ممكن إنه نتحمل إنه هو نصل إنه هو يسامحني ياك في غير يقول لك لا خرج من اول مره من خلاص فيش داعي نعتذر فعلا هذه مشكلة اخرى حنان ان ما تتوقعش انت رده الفعل ممكن تستقبليها بعد تعتذري الشخص ممكن اوكي ممكن إن هو لو يحرجني قدام مثلا جدا ترجعوا بشويه كي. حتى لو انا كنت غلطه فيه حتى لو كان هو يعني مظلوم فمرات يحرجني ويردني فتشي صعبه شويه هي لكن فعلا. قلت لك انا في الأول ان الشخص متسامح وهذا الشخص اللي بيد عنده ثقه بالاحباء نعم وهدي وشاركتي بارك الله فيك شكرا حنان بارك الله فيك شكرا شكرا مستمعينا حنان حكت عن نقطه مهمه جدا عن رد فعل الشخص الاخر اللي انت تبي تعتذر له احتمال انه هو يرفض اعتذارك احتمال انه هو ممكن يزيد أكثر في زعلة مثلا أو في ممكن يكون متذكر الموقف أكثر ويكون ماسك فيه أكثر ما يحاولش أنه يتجاوز الموضوع عند اعتدارك منه وخلاص فكنا نحكم مستمعينا نعم نعم فمستمعينا كيف ما حكينا أن أحد الصفات الكمالية هي ممكن أن شخص يكون لطيف زيادة مع الناس أو يكون ذوق في تعاملها مع الناس هذه ممكن تكون هي صفات كويسة هي تكون موجودة في أي حد ولكن إذا كانت مش موجودة الشخص ما يكون مش سيئ فنحن نعتبر أن الاعتذار ضمن الصفات الكمالية هذه في حياتنا ولكن للأسف أو الحقيقة ان الاعتذار هذا الجزء لا يتجزأ من مفترض من شخصيتنا لأن بما أن نحن بشر ونخطأ وإذا نازم في حاجة تساوي الاخطاء اللي نحنا نقترفه فيها والأفضل انه هو يكون الاعتذار ممكن الطبيعي انه نحنا نغلطه فالطبيعي انه نحنا نعتذره انه نحن نبرر موقفنا اتجاه الخطأ اللي نحنا اقترفناه في حق اي حد فنتمنى انه نتعامل مع الاعتذار من منطلق الفكرة هذه من منطلق ان هو لازم ان هو يكون في اعتدار بعد أي خطأ نحن نقترفه في حياتنا حب أن أسمع وجهات نظرك بخصوص الموضوع بخصوص حتى أسباب تخوفنا من من الاعتدار غير السبب الذي ذكرته حنان وهو رد فعل الشخص الآخر نتمنى أنه حتى تقترحوا علينا بعض من الاقتراحات لكيفية اكتساب هذه الشجاعة شجاعة الاعتذار ممكن يكون اول حاجة هي نغير وجهة نظري او تفكيري تجاه الاعتذار من انه هو الشخص الضعيف هو اللي يعتذر لا بالعكس الشخص القوي اللي شخصيته قوية هو اللي يقدر يعتذر يعتذر يعتذر قدام اي حد ممكن حتى قدام قدام قناة او قدام راديو قدام أشخاص اكبر عدد ممكن من من الأشخاص يحضر اعتدارك كنموذج إيجابي حبينا نحن كلنا نبدو الخطوة هذه من خلال فيك الخير ونتمنى ان تتواصلوا معنا لكل من يحب أن يشاركنا في الستوديو يوجه اعتدار لشخص يطلب التسامح من شخص أو هو يسامح أي شخص في أي موقف او أي خطأ اقترفه في حق في لكن من يحب أن يشكر وقدم شكر وامتنان لكل ما قدم له من قبل الأشخاص فيريد تتواصل معنا سواء كان عن طريق أرقام الهواتف المنارة او عن طريق صفحة البرنامج عبر الفيسبوك وهو برنامج فيك الخير أحبين من خلال الحلقة هذه نحن نتكلم عن الموضوع من جانب النفسي أكثر او من الجانب الاجتناعي في كيفية خوفنا وتخوفنا من الاعتذار وكيفية كسر هذا الخوف ونحن طبعا في انتظار مداخلة من الأستاذة مجد العربي وهي أستاذة علم نفس حابين نحكم معها أكثر بخصوص هذا هذا الموضوع فهو بالإضافة نحن في انتظار توصلكم معنا فنحن نطلع فاصل قصير مستمعينا ونكمل موضوعنا لهذا اليوم وهو عن الاعتدار أسباب الاعتدار كيفية تتخلص منا كيفية تكسب شجاعة الاعتدار بعد هذا الفاصل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 بارك الله فيك حقك عليا شكرا انا اسفه جدا شكرا جزاك الله عني كل خير سامحني بارك الله فيك شكرا حبت اكلمك بارك الله فيك اسفه ما كانش قصدي شكرا بجد انا خجلانه سامحني انا ندمت جزاك الله كل خير اسف بارك الله فيك اسف مستمعين بعد الفاصل مكملين معكم في موضوعنا عن الاعتذار في برنامجكم الأسبوعي فيك الخير عبر المنارة 95.5 FM معنا عبر الهاتف أخصائية اجتماعية أستاذة في جامعة بنغازي في قسم علم الاجتماع نشرت لها العديد من المقالات في الصحف أستاذة مجدة العربي اهلا وسهلا أستاذة مجدة ألو السلام عليكم للاسف فقدنا الاتصال اتمنى ان نتواصل مع حضرتك من جديد استاذة مجده بخصوص موضوعنا عن الاعتذار نتمنى من حضرتك أه، أه توضحيننا سبب مشكلتنا اتجاه الاعتذار وكيف انه كأنه مشكلة يعني من خلال البرنامج توصلت مع بعض من الاشخاص ممكن هما كانوا مجموعة كبيرة عن انهم يتفضلوا معنا في الستوديو ويعتذروا لأي شخص ولكن كان ديما في خوف اتجاه هذا الموضوع نعم معانا الاستاذة مجدا اهلا وسهلا اهلا بك اخي مجدين الحمد لله نرحب بك في استوديو المنارة وبرنامج فيك الخير أستاذة مجدا حضرتك معنا من اول البرنامج الحلقة إن شاء الله استمعت للإستطلاع كان في مشكلة شديدة في ان يقدموا الاعتذار إلا بعض منهم اللي هو قدم اعتذاره ممكن حتى يكون بشكل عام فأنا حب نسأل حاضرتك لأي مدى صعبة جدا كلمة أنا آسف السلام عليكم أختي المجتمعين وشكراً للدعوة أختي نسيم أنا في الحقيقة بس سمعت الجزء الأخير من البرجامج يعني جيت لحجت مؤخراً فأنا مش عارفة بكل سنسبة أنا متوقع أننا هتكون في مجتمعنا شوية نسبة مرتفعة في اللي يصعب عليهم الاعتدار أفضل الاعتدار فقلعت كان... النسبة ولا مزاني؟ هو مفيش نسبة محددة ولكن كان صعب جدا ان هم يقدموا الاعتذار صعب جدا ان هم يكونوا معنا في الاستوديو ويعتدروا لشخص فناحب نارت من حضرتك شن أسباب خوفنا اتجاه الاعتذار نعم من شاء الله الخطأ أختي ناسين متوقع من الإنسان صدورا بين البشر أمر طبيعي فالإنسان بطبيعة ليس معظوما عن الخطر قال الله تعالى عن في بسد سيدنا يوتيف وما نفسي إن النفس لأمارة بالسوء مهم. إلا ما رحم ربي وقال إنسان في الخطأ له أسباب مهم. بعضها الجهل بعضها الغسلة بعضها أيضا البعض ممكن تكون هناك أسباب أيضا خارجة عن إرادة الإنسان وتعرضه لأن يقع سوء تفاهم بنا وبين الأخرين وبالتالي يصحب أن نجد إنسان نعم أستاذة مجدا في مسير حياتها الجنب أن يحتفظ خطأ يستحق عليه أن يعتذر أما في ثقافة الاعتدار صراحة تختلف بين كل مجتمع ومجتمع ألو نعم أستاذة معك في مجتمعاتنا العربية نحن نلاحظ أن ثقافة الاعتبار ليست شائعة أو ليست بسهولة يعني الاعتبار ليست بسهولة الموجود في مشامعات أخرى متأكثر تقدماً أو لبما لا توجد علاقة مباشرة بين درجة تحضر المشامعات او ما بين الاعتبار حتى تجاه وهذا لا يرجع إلى معطيات الثقافة العربية والإسلامية في الحقيقة الحقيقة الثقافة العربية والإسلامية هي ثقافة مؤيدة جداً للاعتبار ومؤيدة أيضاً أكثر للتسامح ومؤيدة للتواصل الجيد بين البشر والاستباح وعلى استمرارية العلاقات الإيجابية بين الناس مم. إنما نستطيع تلخص حسب اجتهاد سخصي في جا. الحقيقة هناك دراسات العمتوى نحن مقصرين دراسات مم. اجتماعية تبين هذه الأسباب لكن هذه اجتهادات ومن دراسات أخرى عربية لصعوبة الارتباح في مجمع الأسباب بعضها اجتماعية وبعضها أخرى سخصية الاسباب الاجتماعية قد فعالية للمجتمع العربي والمين للمبالغة في التعبير عن الانفعال بوج في ذلك يعني نحن مجتمعات نفرح بمبالغة ونغضب بمبالغة مم. وبالتالي يفعب توقع المسامحة منا نخطئ بحقهم وبالتالي يفعب علينا أن نطلب مسامحاتهم او نقدم الاعتبار إليهم خاصة مم. أن الاعتبار المفترض أن يكون بادرة من الشخص للحصول على المسامحة من الشخص الآخر المفترض وبالتالي نحن نكونوا في قمة غضبنا عندما يخطأ, يخطأ تجاهنا الأشخاص وبالتالي قد نتوقع من الآخرين أن يكون لهم نفس درجة الانفعال وبالتالي قد نتوقعنا سماحة من السهولة ثالث آخر أيضا من دين الأسلاف الاجتماعية ظهر م. ثقافة الحوار بين الناس مم. وبالتالي تنامي الجهل بالآخرين أفكارهم مشاعرهم اتجاهاتهم انفعالاتهم هذه المشكلة صراحة يمكن نستيطر عليها مم. يعني معرفة الآخرين إلا بمستوى جيد من التواصل الاجتماعي فأتين نفذي أو غير النفذ هذا التواصل يعني عن ثقافة الحوار ما بين الأشخاص آم آم يعني مفتقدة إلى حد بعيد يعني مم. يعني يعني ما فيش ه النقاش الديمقراطي اللي يسمح لنا بان نعرض ارائنا بكامل حريتنا ونتوقع من الاشخاص الاخرين قبول ارائنا وفي نفس الوقت عدم معاداتنا وخاصه اذا اختلفت هذه الاراء عن ارائهم فثقافه ثقافه آه الحوار تجعلنا جاهزين للاخرين وبالتالي قد نسي نقصد من تصرفهم او نقصد من بعض الكلمات التي يقولونها او اوضاع حتى النقاد يعني احيانا يصير سو بين شخصين او خطأ بين شخصين نتيجه اي شيء من لغه الجسد ممكن نظره مم. مم. ممكن حركه او اشاره بالإيد او غيرها مم. وهذه مزين طبعا كيف كان ضعف ثقافه بين الناس مم. في الحقيقه حبيت اذكر باشياء من مواضيع ثقافتنا احنا العربيه والاسلاميه نعم. عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه وسلم. إياك وكل ما يعتذر منه يعني كأنه ربط بين الإساءة وبين مم. الأخطاء وبين الاعتذار وكأنه يشدد أن كل خطأ يجب أن يصبع باعتذار أيضا عن علي بن أبي طالب مقولة خليني نحاول نبكر نعم آه آه قال أنه يعني تجيع للآخرين تجيع لقومه لكي يساعدونه على اتخاذ القرارات الجيدة وتجنب الأخطاء فله مقولة رائعة لحظة ضاعت لا تكفوا عن مقالة بحق أو مشهورة بعدل ونتظن بي استقالاً في حق قيللي لي يعني مم. كلام هذا صحوة أن حتى سيدنا علي بن أبي رضي الله عنه مم. كان وكأن يشجع قومه بأن يساعدوه على اتخاذ طرارات معينة وأن يطالبوه بالأخذار إذا ما أخطأ يعني فكاننا اعتراض أيضاً بأن هذه الأمور مستش انسان معظوم منها وبالتالي على وخاصة كل مكان كل مكانت لصولية الشخص أكبر كل مكان مشترك أن يكون أكثر حرف على أن تكون تصرفاته سديدة وأن تكون رأيه رأها رأه صحيحة وأن يكون أيضا من بين الأشخاص اللي يكون من أولى الأشخاص أن يقدموا اعتداراتهم إذا تم أي خطأ أو تقصير أساليب الأعتذار عديدة يعني أستاذة مجدى نعم قبل ما ننتقلوا لأساليب الأعتذار حبا نسأل حضرتك يعني غير الأسباب اللي حضرتك ذكرتها هل في نصائح او في أدوات ممكن هي تخلينا نحن نكسره خوفنا اتجاه الاعتذار عموما من حاوشنا نركز في ردة فعل الشخص الآخر كيف ما ذكرت مستمعة معنا حنان ان هي تجهل رد فعل الشخص الاخر يعني ان هي تمشي تعتذر له ممكن انه يكون رد فعلها كبير فهل في نصائح اخرى غير الاسباب اللي حضرتك ذكرتيها نعم اختي ياسمين اول آه اول آه آه آه آه أو العامل يساعدنا مم. على الاعتبار حسن النية تجاه الأخاري مم. يجب أن تكون لدينا نواية حسنة أن ربما الأشخاص الآخرون يعني كانوا في مواقف ضبط معين او ضعف معين كانوا عندهم فكرة محددة وتمتغيها بعدين وعندهم نواية حسنة بالاعتبار هذه ناحية حتى لدينا يحرزنا أيضا بحسن البنت الآخرين والرسول صلى الله عليه وسلم يقول جب يعني نعم. إذا حتى هو مع تدرج نحن نجد أن في هل يمكن أن يكون له عذر في هذا الخطأ أو لا هذه الأخير نعم نحن الثالث علينا أن نحظن الاعتذار لأن الاعتذار ما هو السكيني تقال خلاص الاعتذار نعم. مهارة اجتماعية علينا أن نتقنها نعم. وعلينا أن نكون جدين عندما نتقرها حتى لا نكرر الخطأ حتى لا يصبح الاعتدار يعني كالعادة بالنسبة لنا وهذا الامر يقل الواجد من قيمتنا ومن قدرنا ومنها يبتنا أيضا لدى الجماعة التي نعيش فيها فهذه المهارة علينا ان نتقنها وعلينا أن نتعلمها هي مهارة مكتسبة ببساطة يجب مم. أن يكون الاعتذار مدبوعاً بمية صادقة لإصلاح الخطأ نعم. يعني كمثال الأختناسين لا يجب لك أن تخطئ في حق الشخص عالناً وأمام جمهور وجهة على انفراد وتعتذر هذه قد يكون مم. هذا النوع من الاعتذار استبزاز وسخرية أكثر من أنه هو اعتذار مم. إذا أردت الاعتذار عليك ان تعتذر بمس القدر لأخطأت بحقه ناحية, <تصفيق> ناحية من مهارات الأصدار أن تبين للشخص الذي أخطأ بحقه النية الصادقة لإصلاح الاخطاء <تصفيق> يعني أنت عارف أن الشخص ممكن يكون أخطأت في حقه بكلمة لكن هالكلمة انتشرت وعارفين انتشارها الكلمة قد تكون إشعة قد تكون إهانة قد تكون أي شيء فعلي أن أحاول إصلاح هذا الأمر وأن أتتبع إلى, إلى أن أصل إلى اذا بعد لقطه حدثت في نتائج هذا الخطأ no. وعلي no. ان اقوم باصلاحها بنيه حسنه الشيء الاخر عن الاقتراض ايضا لا يجوز أنك انت جاي تحتل تقول انا اسف ولا تم انت دكتك دكتك يعني mm -hmm. واقع اني اسقط الاخطاء عليك انت على لان انا قلت اسف uh -huh. على الشخص الاخر إذن علي no. اذا علي ان اقترف الاخطاء حاجتك عندك نوي او اقول لك جي اوجه الناس ما في لك انا, أنا مدري لكن آزف. <تصفيق> <يعني> صاريخ> لا صارح <تصفيق> هو مثل انتدار ونسمعه فيها نحن الحاجة الاخرى ايضا نستخدم بعض الالفاظ اللي بيس عجبتني بعض الالفاظ اللي كانت تردي فيها انتها ناسيم او بنيلك قلت انا اكس ناحني واستعارت بال... بالسعادة انك ما قلتوش الكلمة اللي شائعة على ديناتنا كلمتنا اه نعم اتوائيش انكما قلت لي هز لاني انا شخصيا لا اراها كانت كلمات الاعتذار لان يعني حسب ثقافتنا نحن اوحط بالجبنه اللي هي معلش يعني الامر لا يستحق او او حاجه اخرى استدمج ده كلمه عادي أه. يعني تحكي مع شخص انه هو اخطا في حاجة أو اخطا في في حقك وبعدين يقول لك عادي يعني كان الموضوع مش كبير للدرجه هذه انه ممكن يعتذرين في كلمات تسبب مشكلة أكثرين أكثر صحيح تسبب مشكلة أكثر هو كأنك أنت قدمت الاعتبار وقدمت الرد على نفسك فعلا هو, هو الاعتبار خطوة أولى كأنها رجاء لمسامحة فالاعتبار في الحقيقة واجب مهم. إنما المسامحة ليس واجب رأي. يعني مشكلة تقدم له الاعتبار تنتظر منه المسامحة المسامحة مهم. فضيلة وليست واجب نعم يعني إذا كان إنسان سامح فهذا من فضله اما اذا ما سمحش فهذه حريه شخصيه رجاله فانت نعم. كشخص مختص عليك ان تتنوا وتعتبر بالطريقه بما انك انت اصلا يعني اقلبك بالطريقه الصحيحه نعم فعلا استا استاذه أم... مجده كلمه لمستمعين فيك الخير من حضرتك كلمه اخيره ان نستغل هذه المناسبه وكل عام وكل المستمعين ب1000 خير ان شاء الله على رمضان الكريم او نستغل مناسبه العيد بكل ما تسمح لي انقولها بمهاره التي تستحق فعلا المعايده ليست قبلات وليست مصافحه وانما المعايده حسب وحسب ما ارى هو ما درجة علينا الدرجة علينا تجارياتنا الإسلامية هي طلب اعتذار عن كل ما بدر من الإنسان من أحفاظ كان مقصودة او غير مقصود فعلينا أن نقصد كلمة شامحني في العيو وإذا كان استدعى الأمر علينا أن حتى نقول وإذا فتحنا الجراح لا علينا أن نعترف بأخطائنا في لنا ناطره ولو بالكلمات المختصره اذا كان اردنا المسامحه بالفعل وكل سنه شاء الله وكلكم طيبين ان شاء الله حضرتك طيبه استاذه مجده شكرا لمداخلتك معنا عن المعلومات القيمه اللي قدمتيها لنا ولمستمعين فيك الخير كانت معنا الاستاذه مجده العربي استاذه في جامعه بنغازي في قسم علم الاجتماع شكرا لك مستمعينا نحن مكملين معاكم بخصوص هذا الجانب أستاذة مجدة وفت جانب مهم جدا في أسباب خوفنا من الاعتدار كيفية نحن نتغلبوا عن شعورنا نحاولوا أن نكون عندنا نية صافية في تقبل أخطائنا في تقبل الغير في تقبل قدرتنا على الاعتدار كيفما يكون عندي قدرة على الخطأ يكون عندي قدرة عالية عن الاعتدار نتمنى أن يكون جزء من ثقافتنا نكونوا أشخاص مسؤولين في تقبل, في تقبل أخطاءنا وأخطاء غيرنا نتمنى أن نتقبلوا حتى اعتذارات اللي تقدم لنا من أشخاص حتى لو أن هما اخطوا في حقنا خطأ كبير يكفي ان شخص يكون نادم ممكن إذا صح التعبير على خطأة أنه هو يعتذر منك نتمنى ان في شهر رمضان المبارك في هذا شهر الخير نتمنى أن نحن نسامحوا بعضنا على كل أخطاءنا أخطاءنا ممكن أن نخطئوا بشكل يومي فنتمنى أن نحن فعلا نقدر نحن نسامحوا ونقدروا فعلا أن نحن نعتذروا عندنا جانب مهم مستمعين الجانب المهم هذا ممكن نحن يكون حالياً نحاول أن نكتسبه ثقافة الاعتدار ونحاول حتى حاجة تانية مهمة جدا هي أن نزرع ثقافة الاعتدار في أطفالنا نتمنى أن هم أطفالنا يكونوا جيل قادر على الاعتدار يكون متحمل مسؤولية كل تصرفاتها فنتمنى أن احنا نتواصله مع أستاذة إلهام دبوب هي اخصائيه اخصائيه في علم الاجتماع واحد احد اسره المناره متخصصه في الأطفال عندنا في المنارة فنتمنى ان هي تحكي لنا اكثر بخصوص هذا الموضوع ولكن نحن في انتظار التواصل معها وايضا في انتظار تواصلكم فعلا معنا مكالمة الو السلام عليكم وعليكم اهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام اهلا خير. وسهلا اهلا وسهلا أحب أن نشارك في البرنامج هباين نعم أكيد لكن ممكن تعرفين حاضرتك في الأول أخصائية اجتماعية أبلا نوارا نعم أبلا نوارا أيوة. أبلا نوارا شمرايك في, في برنامج أبلا نوارا شمرايك في برنامج رأيك. فيك الخير برنامج بيش نعم نحكو اليوم نحن عن الاعتذار يصعب علينا أكيد حضرتك على علم ودراية بهذا الموضوع أن يصعب علينا جدا تقديم الاعتذار لأي شخص نحن أخطأنا في حقه بالعكس الاعتذار مش حاجة صعبة مثلاً مثل لما يكون خلوق ويكون كويس في ساعة غضاً بياغلط في صديقة والله في صاحبة والله في أي أحد يعني في ابن عائلته يحب يحتذر يعني مفيش اه لا يوجد مشكلة الاحتضار بالنسبة لي أنا من نوعيا لما واحد مرات الإنسان خطأ أكثر خطأون هو الإنسان اللي يقعد على جراية وعلى علم نكن فيه حاجات في الظروف كي يغلط يحب يحتصر الصديقة قبل نوارا ممكن تقدمي احتضار لأي شخص أخطأتي في حقها اليوم من خلال فيك الخير والله أنا نقول م... لك حاجة يعني يكي بين وبين نفسي مها غلطش يعني في حد ولي نغلطيه في نفس الوقت أنا رجل نحتذر له يعني أه. والله يعني فيش نعم أول... و... ومن خلال برنامج كمهضاي نحب نقول للناس كلها كل سنه وانتم طيبين في الشهر المبارك وثوره جديده هذا والمؤتمر الوطني الجديد اللي الصاعد فيه ان شاء الله الناس تكون فيه من الخير وان شاء الله يكون فيه من الخير والناس تحب عارفها وفي كلها راي خرجها موت الناس ان شاء الله يعني نكونوا من الخير يعني ان شاء الله نتمنى من كل الناس <تصفيق> اللي اخطئناهم وبدون <تصفيق> قصد فينا مرات خطاي شيء بدون قصد يا ابلا رائعه يعني انت تقولي شيء ومش قاصده بيه تغلطي يعني تسي كان يجي خطا هو مثلا <تصفيق> فنقول كان اخطات في حق الثانيه اعتذر لم ثاني البرنامج يعني. نعم نشكرك ابلا نوارة لمدخلتك معنا شكرا لك مبارك الله وفيك وربي ونحن نهنيك في الأيام الأخيرة مم. إن شاء الله كل سنة عنده طيبات وموافقات وإن شاء الله يعني حسيت أنه فيه جديد يطلعني أنا سمعت الاسم لقد مدخلتي هاريزة نوريجة في نفس السنة أطلال هامدابوب نعم ان شاء الله نحن في انتظار تواصل معها في في شكرا لك ابلة نوارة بارك الله فيك مستمعينا نحن مكملين معاكم ونحن اوكي في انتظار او في تواصل مع استاذه الهام دبوب اخصائيه علم الاجتماع السلام عليكم استاذه الهام وعليكم السلام ورحمه الله تساهلك نسين الحمد لله بخير معك استاذه الهام ايوه مرحبتين شيتي ومحتاجين بخيثم و بكم كلكم جامعة المناره وحشني واجد نعم. وضح البنغات يتلهم ونقول إن كنت طيبين على رمضان الذي يريد أن يكمل شاء الله يا ربي وعلى العيد أنت طيبين إن شاء الله إن شاء الله كل سنة وحضرتك طيبة ونحن طبعا قدمت حضرتك كجزء أساسي من المنارة ومن أسرة المنارة ونحن في انتظار نتلاقوا إن شاء الله قريب بعد رمضان إن شاء الله أنا سعيدة فخورة يعني من, هال من هالمجموعة الممتازة رائعة كراحة شكرا لك أستاذ إلهام أه. سؤالي الأول كيف نزرع شجا الاعتدار عند أطفالنا صحيح هو الاعتذار في عام ما راهو صعب على المرء في ثقافه عامه الاعتذار على فكره عن الخطا ان يشده المرء هذه عنده عندها عندها صعوبه هنا هذا على الانسان البالغ الراس شنو بالك على الطفل الصغير اللي مازال ما يدركش ان مشاعر ومشاعر الاخرين مازال ما حسش في شاح الهم علينا هنا أن نعلم اطفالنا ان من خلال مراحل الحياه المختلفه قد يجرح مشاعر اصدقاء وقد حتى هو مشاعره يعني باهي مم. ممكن اكثر من مره ينسى لها من مره لا بده من الواجب هنا ان لازم يعوض الشخص اللي هو اساء اليه بالافعال او بالاقوال لازم يعوضه التعويض هنا شو معناها تعوض هنا يكون عن طريق الاعتذار نعلمه على كأم او كاب او كاسره او كمجله كذلك مهمه جدا شو معنى الاعتذار وقيمته ومكانته لما نعلم يجعل شخص هذا او فصل هذا خلوا الطفل احنا بنتكلم عليه ايش على شخص أفضل نضج من من هو عليه مم. يتعلم الاحتظار عن الاهانه لاصحابه عن آه ان الشخص هذا لما انت تحتضر له حتبني معاه علاقه بدل ما تخسر شخص حتكسب شخص ومش غرض ان انا صار مقصار واتات صاحبي بكلمه خسرت له لعبه خذيت حتى حتى من الصاحبة ما زال في مرحله الطفولة مثل حتى مع اخوته فهل العلم ان له سبب وهذه خطوه وهي اول خطوه مهمة جدا ضرورية لازم ان نحن نحاولوا ان نعلموها الطفل بدل ما يخفي وجهه بعد مم. ما يدير غلط عاده الطفل بعد ما يدير غلط يجيك قال هي يخطي على وجهه ويخفي وجهه هنا عارف ان او شعر بالاستياء او بالحرج هو دارها عرفنا ان هي مش صح نقول بدل ما تخفي وجهك مش غلط ومش عيب مم. ومش هيصغر منطقتك بل بالعكس نقول لا انا اسف زي عندنا مثلا لو كسر مثلا لعبه صاحبه او لعبه اخوه صوب بالغلط ما حتى يلعب فيها انكسرت منه معلش نعدي نحضر له لعبه مني انا ونقول له شيلها هذه لو في امكان لو في امكانك انت وعندك مصروف يلا تعالوا نشيلوها هذا م نوع من الاعتذار حتى هو مش لازم يكون بالكلام ولكن بالفعل حتى هو وساعدتي الاعتذار كذلك مش حتى في خطا يا نسيم بيلافظ او بيقول مرات بيختلاق قاعدة من قواعد البيت حتى هو مم. أحطأ في شيء مم. قاعدة أنا حطثها في الحوش عندي برغرام معين انت هنا ما تكسرش فجأة نلقاه دارها حتى هذا يعتبر غلط على فكرة اختلاق القاعدة من قواعد المنزل اللي أنا أخذ عليه لازم نطلب منها الاحتضار هذه بدايتها على فكرة نقول لأنت دفلت وهذا نحن مش مشين عليه في الحوش هذا من المين دارش مثلا مم. احتضر ها هذه بداية, بداية استاذ الهام من أياه؟ لا. كيف نشعر بالندم وخلوه هم. جدا على فكرة لما نشعر ابني بالندم بالحجر لدارة خلي فترة معينة هم. نشعر أنه أنا نوضح لأن الغلط هذا دار فخلو هم. فترة معينة يبقى هنا ضمير يتحرك شوية هو صح انسان شفاف وأبيض من جو ومش ناوينا بس لا لازم نشعر أنه الحاجة لدارها وغلط فيها وشعارتها بيها خليه فترة معينة يشعر بالندم الشعور هذا جميل بعدين أنا نشيه ونوريه كيف ي كيف يجدم اداره كيف يصلح الخطا اللي هو داره م -م. والاعتذار جميل جدا على فكره حتى حتى في المدارس عندنا مش غلط حتى في الرياض مش غلط وانا بس بدا صوت مثلا وجيت اعاقبته او اطلب وحساني وقال لي فلان وجيت شو كان العقاب توبيخ او يعني جبت لك المال او عرفت او كذا او حتى وبعدين طلع مش هو المشغله اني يجي نعتذر له في هذه يعني الشخص تاع او أنا علمي أنا هكي ومش غلط ونقول له, له أنا مش غلط تندس من طين جي هذا نقول له حسن الأب والأم مش هار... ما تندفش منطيم فيك يا ام يا بابا ويا ماما لما تعاتبيه وتلقي بعدين روح غلبانه هو مدام يشعر هذا مم. او اختلف عنك الامور نجي ونقعد ونقول انا اسفه وهادي ما تندفش منطيم فيك بالعكس باش نعلمهم سلوك حلو جدا استاذه الهيام من أي من اي سن ممكن ان الطفل يستوعب الكلام هذا انه هو اخطا فيعتذر آه. فهو يندم او حديني من من 30 مشترك سنوات حيستوعب الكلام هذا بس تدريشيا من مثل لو خرب معي المقاول اللي مقاعد الحوش انا حطيت البرنامج بتاعي فيه لو أني قلت له هذه غلط ودارها بعدين ووبخت عليها وقلت انا غلط واعتذر قدنا اعتذارك مثل مثلتين وصل في نبات خلوها من ثلاث سنوات اما من اربع وخمس سنوات خلاص يبدا مجد الخبل انا حيخسر الروضه وخيخسر لي اشجار اخرى وخيخسر لي الاخرى فهنا يبقى دارد شداً لغلق من صحيح مش هيكون بشكل كبير صحيح مش هيكون مش هيتوعب مني إلا مثلاً 30% من اللي قلت ولكن استوعبها 30% تبقى هذه فائدة كبيرة لنا قدامتها لا وأنا مش هنتعمل معها بعدين الحاجة الأخرى إن لو حتى الأب والأم حتى لو مشكله بينها وكان في احد غلطان بتظهر على شكل ذاتي ونبي وانا طولي يشوف على طول ان الأب والام تخاصمين يلحضوها على طول حتى يقول انتم متعبين يا ماما انتم يفطل ذاتي فلو اللي غلط منها في الاخر مم. كان حلو منا جدا ان يحذر سواء الأم ولا الاب قدامهم وانا مم. مش غلط سامحيني ولا سامحني انا هذه بادره جميله جدا امتنا ما بتشطط احنا بدات عندنا الرجال لا لا اهدا من غلط مم. انت هيك حبيت ثمينة جوهرة ثمينة جدا في بيتك علمت ابنائك او علمتي ابنائك هذه جميله جدا مش تتكلم منها بعد هذه حاجه نقطه مهمه جدا نحن مهم. للاسف نفتقدها يعني بين في بيوتنا الليبيه يعني نعم محا. استاذه الهام فعلا نحن متفقين ان الأطفال اذكياء جدا فامتى انا نعرف يعني كأم او كأخت ان الطفل فعلا شاعر بندم من من اي خطأ هو اقترفه وما بين ان هو بس بشي يطلع من العرقاب او انه هو يطبر مخرج لما يدير اي خطه معينه انا قلت لك هو عنده حركه لا شعوريه عاده آه. يدير فيها الاطفال هي على طول يحبديها على وجهه ربما يبدا يغمض لي على وجهه لما يشعر انه هو اخطا في حاجه معينة باهي هذا حركه انتباهه برضو انا تشعري ان انت اللي درتي هذا غلط لا لا لا باهي سهله معليش ما تخميش فيها لا لا لا انت اللي هذا غلط في اطفال طبعا ربما السربية او شكلنا احنا الكبار عندنا الاستذار عيب ولما نقول انا اسف مرات حتى توصل ثقافه من اليهودي راح لك على اكزامبل صار لي بسيطه قتليه أمر امر المهم قال لي قال لي لما اقول اه انت غلط في هذا ما تبش تحذر انت غلطان وشريكك غلط ومش عاجبك انت ما تشيش ما تفضلك ما تكلمنيش على جلب صدقيني الصفر هو مش حقيقي مش حيرغى. مش حيرضى مش مش حيقدر عرفتي فانا حتحسي ان شعوره بالقدر ويبدا يبرم عليكي سواء امه اختك الكبيره ابوه يعني سين من الناس اللي هم عايشين مع في قطه يبرم عليك بطريقه غير مباشرة مثلا نبي هذه هذيك هي الحاجه يدز حاسه مخوته بابا سامحني لو احد لكن حاجة معينة أنا, أنا طفل مم. هذه نقطة حلوة جدا أنت تنسكيها مني تقول لها تعال أنا سلوكك ما عجبني سلوكك مم. ما كانش معايا كويس أو مع غيري أي كان عندي سلوك شنو برنامجة فيا ريتك تحتضل يا ريتك مش غلط وتحق فيه أنا نقول لها حاجة لفامل قتلية مرة وليت أمر جاتني لكن لما نقول لها غلطك بلتنا أول لما أقف لي هو أنه مظلوم بيها نقولوا آسف شو فيها من غلط يا محلاها كلمة آسف لما تقوليها بعدين حتنامي نومة ما صارتش بكل حتريحي راحة نفسية بس بس ما صارتش بكل فقالت لما قدتها لا غالي بايا بس معاشت عودية بسي مش عادتني الكلمة بقولها لا ما تنشفكش بجان ما تحوليها سلبية انت يا أم يا أب هنا أبدو أب هو ممكن للأسلوب اللي جالة حينرفتك أم تفسي أو كأب السلطة بتاعك عرفتي نحزة شوية لا, لا لا بالعب ما في حاجه عجبني اقول لك حاضر انا مش حنعودك اكيد انا ما اعتذرتش الا ان باذن الله مش حنعود السلوك هذا بس مم. يا ريتك انت تتعلم مني كيف انا لرت او او من اف او من ام انا طبعا نحكي هنا شيئين يعني انقص هذا الا نموذجاني من اكيد يعني عرفتي فهذا خذي معي السلوك هذا بقول لك صح ما حنعود باذن الله يعني ناس نويه لما بيتي اساس عشان بنعود بس انت يا ريت ما تجيرش اي سلوك اخرى تغلطي وتكذب وتقول هنا الحوار ترى مفيد جد. <تصفيق> حتى الكلمة اللي ان قالت هذي انت ما تعوديهاش مرة ثانية راهي والله إيجابية ما هي ثلبية بس هو عبر <تصفيق> بطريقة البسيطة عرفتي كيف <تصفيق> فهذا راهو جاء يعني ما زاعدش أنا الأم ولا الأب واجد قول لا معناها كيف يعني معقولة يعني هو اللي قولي يا ماما ما هي <تصفيق> <تصفيق> هو اللي قولي آه مش خلق قال لي تماما تعودش قال اش حعود اكيد اخليها بدل ما تندلع عليا بالدلع نخليها لعب الايجابي وهو اكيد حيتعلمها يعني من الأم النقطه هذه بان هي اعتذرت وان هي وعداته ان هي ما تديرش الغلط مره اخرى فاكيده تمام تمام تنتقل يعني تبغى من عاود ايش مره اخرى راهي جميله بس مش هزه من من نقطه بالعكس هذه علمت ان وقلنا فعلا لا مش حاعودها مره اخرى كذلك حسه التركيز على الوعي الديني ضروري جدا في الحكاية هذه بصراحه لازم لا توصل لما نقول نعتذر مش غلط انا من هذا حاجه تركيز مهم جدا و بعدين في ندوات ديني حتى مبسطه في المدارس نتاعنا في ما شاء الله في حتى في كده الشيء لازم نركز عليه وضروري نتحسس فيه منذ بالصدق يعني احنا لازم لما نحس بركبرياءي اخذش او نعم. خلاص انحامل من من يا ريت نحن نبدا نغير ثقافتنا تجاه الاعتذار انا اللي اخبدي حتى في في عمرك حتى لو صاحبك اللي معك عاده وسيدك ما بشي تقبر منك الاعتذار حتى لو صاحبك اللي معك ما بس انا صدق لكن صدقني انت حكي قعد اصلا انت حكيت ريحت احسن وصيعه بعدين حيجي هو وهو بحس إنه هو غلط بدل ما تبقى نعم. أنت لغلق أنت أيضا هو اللي, اللي ظالمك نعم أستاذة إلهام طبعا الموضوع مهم جدا وأنا شخصيا حابة أن نحكي مع حاضرتك في أكثر في حلقات جاية من فيك الخير او أكيد بوجودك معنا في المنارة حابين ان نحكي في اكثر ان شاء الله شكلك البنات ش... طيبين إن, إن, إن, إن, ان شاء الله شكرا ان شاء شاء الله الله ينعاد هم اجمعين شكرا لك كنتي معنا استاذه الهام دبوب اخصائيه علم الاجتماع مستمعين للأسف وصلنا لنهايه الحلقه حابين نشكر كل من تواصل معي أحب أن نشكر أستاذة مجد العربي وأستاذة إلهام دبوب نحب أن نشكر المخرج المتميز هيثم الورفلي نتمنى أن نكون وصلنا الفكرة اليوم من خلال البرنامج نتمنى أن فعلا نقدر نكسر وخوفنا اتجاه الاعتذار نكتسبوا شجاعة وثقافة الاعتذار نحن وأطفالنا وكل الأجيال فأخيرا تقبلوا كامل تقديري واحترامي كنت معكم انا نسيم الفايدي وبرنامج فيك الخير عبر المنارة 95.5 تصبحوا علي تسليم سامحوا امتنان وفي امان الله كنتم على موعد مع برنامج فيك الخير من اعداد وتقديم نسيم الفايدي